Book two Dva deset i sadam 27 u hotelu, dolazak fi alfunduq, al alwosool fi alfunduq, alwosool Imate li slobodnu sobu? A indakum a ghurfa khaliya? A indakum ghurfa khaliya? Rezervisao, rezervisalasam jednu sobu. Laqad hajastu 'indakum ghurfa. Laqad hajastu Moje ime je Miller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. احتاج لغرفه سرير واحد. احتاج لغرفة سرير واحد. تريبام دفو كريفيتنو سوبو. احتاج لغرفه سريرين. احتاج لغرفة سريرين. Koliko košta soba za jednu noć? Kem se'r al-ghurfa lil-layla? Kem se'r Želim jednu sobu sa tušem. Urid غرفة مع حمام دوش. mogu li vidjeti sobu? A mumkin an ara al A an ara al ovdje garaža? ايوجد هنا موقف سيارات ايوجد هنا موقف سيارات ايملي اوفدي سيف اتوجد هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينة امانات؟ اي فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس؟ dobro uzeću sobu. جيد. أنا آخذ الغرفة. جيد. أنا الغرفة. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. ovdje je هنا امتعتي هنا امتعتي وكلكو ساتيه دوروчак متى يكون الافطار متى يكون الافطار وكلكو ساتيه روتчак متى يكون الغداء متى يكون الغداء Ukoliko sati je večera? Meta je koonu l'aša? Mata je